بسم الله الرحمن الرئيم سبح لله ما في الثماوات وما في ضر وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحصر مَا أَوَنَئْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَذِعَةٌ عِظُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَأَقْذَفَ فِي قُنُوبِهِمُ الرُّعْبَ Yohirri bon e bon yo ta bi adi wa a dimo Fa biru ya oni na balsla a kaba wo wo ولهم في داخرة عذاب النار ذلك بأنه شاق الله ورسولا ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطأتم من لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخذي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما, فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي الثَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ منكم. وَمَا آتِيَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِيَكُمْ أَنُوفًا فَانْتَوُوا وَاتَّقُواهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ للفقراء المهاترين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ونضوانا وينصرون الله يُنَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَلِيمَانَ مِنْ قَبَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاغَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ عَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوثِنُونَ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصُوصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَرْسِهِ فَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ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 ربنا إنك رؤوف رعيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن لئن خرجتم لاخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدنا بدًا وان قتلتم لنا نصرا لكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن خرجوا لايخرجون مهما وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَئِن تَمُوتُوا أَشَدُّ وَبَأْسًا فِي قُدُرٍ مِّنَ اللَّهِ هَلْكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ مَّا لَهُم مِّن وَالٍ إِذْدُرُ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شديد. فَجَنَّبُوهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَدَّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَرٌ لَا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيِّن كَ سَل السَّنْطُونِ إ قلَ لِرِ سَانِك فُرْفَنََّا كَفَلَقال فَلََّا كَفَوقلَ إّبَر أُ مِنكَ إِ ي أَقوافُ وَاه رَبَّ الآندمِ فكان عاقبتهما أنهما في النور خوالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبيرا بما تأملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك لا يستوي أصحاب نيروا اصحاب جننه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته لا رأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 السلام المؤمن المعيمين العزيز الجبار والتكبت سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن Yospi on nahu ma pin sama wati wa wa